Yeah. فاي <coughs> yeah. <تصفيق> فلا تضع الذي القول فيطمى الذي في قلبه Amen. Mm -hmm. وقرن في بيوتكم فَكَمْ رَجَعَ مِنْهُمْ البيت أَن نَّادَيْنَا <تصصحيح> والقرن ما يتلى في بيوت موسوعه والمؤمن. Một người <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اعدوا <الخاشين والخاش> ليس <عيش> المتصدقين والمتصدقات What's so. the وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ له والخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فإن تقول للذي عليه عليك زوجك قد و تقول All right. اكرى الناس والله وأن تخشى فلما قضى زيت منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في الزواج أدعئ إذا قضوا من النوى وكان أمر الله مفعولا. وكان أَمْرُ الله مفعولا Love الاداء ده ماشي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 الذين يبلغون رسالات الله ويحسنونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الله حسيبا. <تصفيق> <الذين> يبلغون لله حسيبا الذي إليه Oh You're us. موسوعه النابلسي قولي No وداعيا صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الى الله بيدي الله صلي على الحبيب وداعيا وداعيا وداعي بإذنه وزراحا منيرا وبس <تصفيق> وريك حسن أن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكفرين والمنافقين توكل على الله وكفى بالله وكيلا ثَابِ اللَّيْلِ صدق صَدَقَ اللهُ العظيم